وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ آدَمَ سَمِعَ السَّمَاءَ فَوَجَدَهَا مَلَأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ رِتْقٍ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 وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِضَادَا وَأَنَّ ظَنَّنَا أَلَّ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ مَن سَمِعَ الْهُدَىٰ فَأَمِنَ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَىٰ ۖ فَلَا رَّدَّ فَلاَ وَلَا وَلاَ وَأَنَّ يَظْرُرُونَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ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 ما توعدون أم يجعل له ربه أمدا عالم الغيب فلا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 وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عزدا